قال أن الحنيفية في اعتقادي أن تعبد الله بلا عنادي إذن هذه هي المسألة التي أراد المؤلف أو الناظم أن يبينها للقارئ وهو أن الحنيفية في الاعتقاد هي أن تعبد الله جل وعلا بلا عناد أن الحنيفية الحنيفية مأخوذة من الحنف وهو الميل بالأصل هو الميل لكنه المراد هنا هو الميل إلى الخير والميل الميل إلى الخير أو الميل عن الشر إلى الخير ولذلك سميت ملة إبراهيم الملة الحنيفية وذلك لما فيها من الخير والميل عن الشر والله جل وعلا قال ملة إبراهيم حنيفة ملة إبراهيم حنيفة فأراد أن يبين هنا الحنيفية ما معنى الحنيفية وما المراد بها على أساس أنها هي ملة إبراهيم عليه السلام قال أن تعبد الله بلا عنادي أن تعبد الله بلا عناد العناد هو ضد الإنقياد والمعاند لا يمكن أن ينقاد فمهما كانت عبادتك إذا ما زجها شيء من العناد أو التضجر حينئذ أصبحت ناقصة وهذا النقص يختلف بحسبه في أمور العبادات أما في أمور الاعتقاد في حق الله جل وعلا وفي توحيده فلا بد من الانقياد الكامل فلا بد من الانقياد الكامل كما سيأتي معنا في توضيح حقيقة التوحيد قول هنا أن تعبد الله هذا خبر أن السابق أن الحنيفية في اعتقاد أن تعبد الله فهذا هو خبر أن مؤول بمصدر وهو كأن كأنك قلت أن الحنيفية في اعتقاد عبادة الله عبادة الله بلا عناد فهذا هو محل هذه مسألة من العراب فيقول معنا اعلم أن الحنيفية هي عبادة الله هي عبادة الله بلا عناد وقوله أن تعبد الله العبادة هنا مأخوذة من عبدت الشيء أو عبدت الطريق إذا ذللته فيقال طريق معبد أي مذلل فإذا أصر العبادة هي الذل أصر العبادة هي الذل والتذلل وأما في الإصطلاح فذهب أهل العلم إلى معاني متعددة لكن جمهور المتأخرين ارتضوا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العبودية حينما بيّن أن العبادة هي اسم جامع اسم جامع عبادة هذه اسم يجمع معاني كثيرة اسم جامع لكل أتى برفضة كل حتى يشمل جميع أنواع عبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة أما من الأقوال فهي واضحة أقوال اللسان وهي ظاهرة وقوله هو الأعمال الظاهرة والباطنة لأن الأعمال تنقسم إلى قسمية أعمال ظاهرة وهي أعمال الجوارح كالصلاة والمشي إلى الصلاة والحج هذه أعمال ظاهرة وأما الأعمال الباطنة فهي التي تسمى أعمال القلوب لأن القلب له عمل وحتى نجمع بهذا التعريف نجمع أركان الإيمان لأن الإيمان هو قول باللسان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان وقد ذكر هنا بقي الأعمال فهناك ما يسمى أعمال القلوب وهناك ما يسمى أعمال الجوارح فأعمال الجوارح استنى لها وأما أعمال القلوب كالقصد والنية والحب في الله والبغض في الله هذا من أعمال القلوب الرغبة والرهبة من أعمال القلوب الرجاء والخوف كل هذه من أعمال القلوب فلذلك قال الأعمال الظاهرة والباطنة لأن أعمال القلوب باطنة لا يطلع عليها إلا الباري جل وعلا في ذلك نسب إلى شيء من أعمال القلوب ما يسمى بالشرك الخفي وسيأتي بيان شيء من ذلك بمشيئة الله تعالى إذن هذا معنى العبادة هذا معنى العبادة لله جل وعلا الذي هو التعبد وهذه العبادة لابد فيها من أمرين لابد أن يجتمع فيها أمران أن تعبد الله جل وعلا بغاية الذل مع غاية الحك يعني قمة الذل لله جل وعلا والخضوع له مع غاية المحبة له سبحانه وتعالى وإلا فلا يمكن أن تسمى العبادة عبادة إذا كنت تعبده بذل دون محبة لا يستقيم الأمر وأن تعبده بمحبة ليست مقرونة بذل فهذه ليست عبادة. فلا فلابد إذن في العبادة أن يجتمع عندك كمال الذل مع كمال المحبة لله سبحانه وتعالى ولذلك أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى مثل هذا بقوله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطباني وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان حتى دارت القطبان وما داره بالأمر أمر رسوله لا بالهواء والنفس والشيطان إذن لا بد في العبادة من أن يجتمع فيها غاية المحبة مع غاية الذل فحينئذ تكون عبادة كاملة